هديني ياني الفرح ما الثاني تستادي بجهتها صفوا غل احباب العيد بسماوت وصوا امني والقلب ينسى الود ما بينه كلام هديني ياني الفرح تستادي بجهتها صفوا غل bisma wa wasa amani